بسم الله الرحمن الرحيم قاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم فَأَثِيرَ عَوْنًا عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّ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 ما كانوا يحذرون واوحينا الى ام من موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه تَخَافِي في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني إن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 وَقَالَتِ امْرَأَةٌ فِرْعَوٌّ قُرَّةُ عَيْنِ لي وَلَكَ لَا تَقْتُلُهُ عَسَاءٍ فَعْنَ لَا تَقْتُلُهُ عَسَاءٍ فَعْنَ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني قال يا موسى أتريد أن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 قَبُ قَال رَبَّنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ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 فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى استِحْيَاءٍ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 قال لأهلهم كثو إنني أنستنا رلا علي آتيكم منها بخبر أو جذوة أو جذوة من النار لعلكم تصلون فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى, أن يا موسى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقَعَ صَوَكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَا مُدَبِّرَ وَلَمْ يُعَقِبَ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أُسْلُكْ يدك فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْلُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّ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 قالوا ما هذا إلا سحرا مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين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 من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون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 متاعناه متاع الحياة الدنيا كم متاعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركاءي الذين كنتم تزعمون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 فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين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 ويوم ينادهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هات برهانكم فقلنا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحة من الكنوز ما إن مفاتحه فاتحه لتنو بالعصبة للقوة إذ قال له قومه لا تفرح إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغ في ما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 فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا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 ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد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 من ربك فلا تكونن نظيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أزالت إليك ودع إلى ربك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين